لا أقسم بهذا البلد أقسم الله بالبلد الحرام الذي هو مكة المكرمة وأنت حل بهذا البلد وأنت أيها الرسول حلال لك ما تصنع فيها من قتل من يستحق القتل وأسر من يستحق الأسر ووالد وما ولد وأقسم الله بوالد البشر وأقسم بما تناسل منه من الولد لقد خلقنا الإنسان في كبد لقد خلقنا الإنسان في تعب ومشقة لما يعانيه من الشدائد في الدنيا أيحسب أن لن يقدر عليه أحد أيظن الإنسان أنه إذا اقترف المعاصي لا يقدر عليه أحد ولا ينتقم منه ولو كان ربه الذي خلقه يقول أهلكت مالا لبدا يقول أنفقت مالا كثيرا متراكما بعضه فوق بعض أيحسب ان لم يره أحد أيظن هذا المتباهي بما ينفقه أن الله لا يراه وأنه لا يحاسبه في ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه ألم نجعل له عينين ألم نجعل له عينين يبصر بهما ولسانا وشفتين ولسانا وشفتين يتحدث بها وهديناه النجدين وعرفناه طريق الخير وطريق الباطل فلقتح ما العقبه وهو مطالب بأن يتجاوز العقبة التي تفصله عن الجنة فيقطعها ويتجاوزها وما أدراك ما العقبه وما أعلمك أيها الرسول ما العقبه التي عليه أن يقطعها ليدخل الجنة فك رقبه. هي اعتاق رقبة ذكرا كانت أو أنثى أو إطعام في يوم ذي مسغبه أو أن يطعم في يوم مجاعة يندر فيه وجود الطعام يتيما ذام قربة طفلا فقد أباه له به قرابه أو مسكينا ذام التربة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 أولئك أصحاب الميمنة أولئك المتصفون بتلك الصفات هم أصحاب اليمين والذين كفروا بآياتنا هم أصحاب المشأمة والذين كفروا بآياتنا المنزلة على رسولنا هم أصحاب الشمال عليهم نار مؤصدة عليهم نار مغلقة يوم القيامة يعذبون فيها